الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في امه قد دخلت من قبلها امم لتفلوا عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن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 لِهَدَنَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَادِرَةٌ أَوْ تُحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَمَا أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُل سَنُهْلِكُهُمْ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 وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ